وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جن जी وزغلي فنتي الجنن نصل للموت وزنود إبليس أجمعون ابن <تصفيق> سهول وَنَخْلُقُ مِنْ حَمِيمٍ فَلَوْلَا أَنَّ لَمَّا كُنْتَ وَنَفَنَكُونَ إِنِّي مِنْ نُورٍ ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم الروح من المرسلين إذ Huh? Don't pull Hvala <todic>